أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قمن ما أنذر آباءهم فأغافلون لقد حق القول على أكثرهم فأم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ الذكر الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا فكل شيء أحصناه في إمام مبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلى البلاغ المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لإن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى قال يا قم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بالذل لا تغنى عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني ظل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كن منزل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازئون ألم يروا كما أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محذرون وآية الله الْأَرْضُ الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ويدما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية الليل نسلخ من النار فإذاهم المظلمون والشمس تجريل مستقر تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه المنازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ويركمون وإن شأن غريهم فلا لَهُمْ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لهم أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وسدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محدرون فاليوم لا تزلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغولهم فاكهون هم أزواجهم في زلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آذما لا تعبدوا الشيطان إن لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستمعوا الصراط فأنا يبصرون ولم نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره نكسهم في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إِنْ هُوَ إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ على الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أنا خلقنا لَهُم مما عَمِلَتْ أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وَذَلَلْنَاهُ أَلَنفَ فَمِنْهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَها فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ النَّصْرَ وَهُمْ لَجُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَرَاَحَزَنُ كَقَوْلِهِم إِنَّا عَلَى مَيِّسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخذر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على, على أن يخرق مثرهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاً فالزاجرة زجراً فالتالية ذكراً إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شياب فاقب فاستفدهم أبما شد خلقا أمن خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجيبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أيضاً متناوكلنا تراباً وعظاماً أين لمعبوس أباون الأول قلنا عوان تداخن فإن ما هي زجلة واحدة فإذا مياظرون فقالوا يا بيلنا هذا يمد الدين هذا يمد الفص الذي كنتم به كذبون أحرر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يفادهم إلى صراط الجحيم وقفوم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بلهم هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قاما طاغين فحق علينا قبل ربنا إنا لذائقون فأغوينا فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنا يومين في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا لتاركوا والهتنا للشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلى ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكهوا مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لزة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيد مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان قرين يقول أئنك لمن المصدقين أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئن لمدينون قال هل أنتم الطلعون فطلع فرآهم في سواء الجحيم قالت الله إن كتلت ردين ولولا ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتنا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفلز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إن شجرة تخرج في أصل الجحيم تلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا أكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن, ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مريعهم ليلا الجحيم إنهم ألف ما باءهم ظال فمعلى آثارهم يرعون ولقد انضل قبلهم أكثر الأولين ولقد رسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد ناضانا نوح فلا نعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته من الباقين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لي أبيه وقومه ماذا تعبدون أيف كان دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم, فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلياتهم فقال ألا تأكلون مالك لا تنطقون فراغ عليهم بربا من يمين فأقبلوا إليهم يزفون قال تعبدون ما تنحيتون والله خلقك وما تعملون قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فقال إني ذاهب إلى ربي سيادين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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّوْنَ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَا مَنَاهُ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنه من عبادنا المؤمنين، وبشأنه إسحاق نبي من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ولقد منعنا على موسى وهارون، ونجيناهما وقامة من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا من الغالبين، وعطيناهم الكتاب المستبين.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 فكذبوه فإنهم لمحذرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوتا لمن المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمنا الآخرين وَإِنْ كُنْتَ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ فَلاَ تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَكَى فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَظَنَّ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِالْعَذَابِ فَغَشِيَهُ الظَّلَامُ حَتَّىٰ طَلَعَ مِنَ الْبَطْنِ وَهُوَ مَلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ فنبذناه بالعراء والسقيم وانبتنا عليه شجرة من يقدين وارسلناه إلى مئة ألف نبي يزيدون فامنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكر لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحذرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتن إلا من هو صال الجحيم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 إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وابصيرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بصاحتهم فساء الصباح المذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما لقنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منص وعجبوا أن جاءهم مذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب <تصفيق> أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الململم منهم وانطلق الململم منهم وانمشوا مسبين على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أبعين ذه وخزائن رحمتك العزيز الوهاب أملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبل قبل نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثامود وكملوت وأصحاب الأيكة بلاك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة وحيدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب <تصفيق> اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذالأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَلَا تَكَنَّبَ الْخَصْمُ إِذِ اتَّسَمَّرَ الْمِحْرَابُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ قَسَمَانِ بَقِيَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْتِقْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ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 وَإِذْ نَادَوْا دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ الرَّبَّ وَخَرَّ رَاكِعًا وَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبًا <تصفيق> يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا, ولا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِصَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا بَاطِلًا ذَلِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ <تصفيق> أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْغَافِرِينَ ۚ كِتَابُنَا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَإِذْ أرادَ داوودُ سُلَيْمَانَ انْيَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْابٌ إِذْ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 والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حزاب وإن له عندنا لزلفاء وحسن مآب واذكر عبدنا أيبي إذناذ ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارض وشراب وَاَبْنَاهُ لَهُ وَأَلَهُ وَمِئْوَاهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَ رَحْمَةٍ مِنَّا وَذِكْرَى لِيُرْنَ الْبَابَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ وَإِنَّ وذكر إسماعيل وذا وذلكفر فكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عذر مفتحة لهم, لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعين ذهم قاسرة بالطر في أتراب هذا ما توعذنا ليه من حساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ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 فبئس القرار قال ربنا ما قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا كنا نعدهم من الاشر اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم اهل النار قل إنما أنا مذر وما من إله إلا الله الواحد القهار واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفور قل هو نبي عظيم أنتم معرضون ما كان لي من علم بالملائكة إذا اقتسم إن يوحى إلي إلا أنما إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سبيته ونفقت فيه من روحي فقعوا له فسجد الملائكة كل مجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منا فإنك رجيم وإن عليك وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يومبعث قال فإنك من المنظرين إلى يوم الواقت المعلوم قال فبعزتك لا أغين مجمع إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين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 ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل والسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفسهم وحيدتهم ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطونهم معاتكم خلقا من بعد خلقهم في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو, هو فأنا يتصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يده لكم ولا تزروا وازلة مزر وزل أخرى ثم إذا ربكم أرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان الدرد دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل إليه من قبل وجعله لا ينباذا يضل عن سبيله قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وقانتنا على الليل ساجنا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر عنو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل, قل إني أمرت أن أعبد الله مغلسا له, ديني له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخافي نعصيد ربي عذاب يوم عظيم قل إلا أعبد مغلسا له ديني فأعبدوا ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأليم يوم القيامة ألا ذلك هو القسران المبين لهم مينا فوقهم من النار ومن تحتهم ظلال ذلك ايخوف الله عباده يا عبادي يا عبادي فتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ونابوا إلى الله الا بشر فبشر عباده الذين يستمعون القول فاتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الباب افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار بعد الله لا يخلف الله المعاد ألم ترى أن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج, ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فترى مسفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولى الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فأم على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولاك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أما ثاني منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك يدى الله ياذي به يشاء ومن يضلل فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا مَا كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتوا من عذابهم من حيث لا يشعون فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأخيرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل. هل يستبيان مثلا؟ الحمد لله بالعكس. الحمد لله، لا يعلمون. إنكم ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم وتقتسمون. صدق الله العظيم. سجّد